قُلْ أَمَّنْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ أَإِلَٰهٌ يُنَزِّهُ كُلَّ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا للكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بشورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولن ما يا انت تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الضالين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به